يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلو عليهم وما واهم جهنم وبيس المصير يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَمَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَى أنغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم ذبهم الله عذابا لمن في الدنيا ولا خيرة وما لهم في لرذم وليم ولا نصير ومنهم مَن عَادَ اللَّهَ لَائِنَاتَنَا مِنْ ثُغْلِ لَيْلٍ لَا نُصَدَّقٌ وَلَا نَكُونُ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطلوب قوينا من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم وله فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله